ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما ذقيتنا واجعله الوارح منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلق علينا اللهم فرج همنا الهموم وانفس كرب ما كربي wa عن الالم واشف مرضانا ومرضا المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضا المسلمين اللهم مرضانا المسلمين اللهم موتانا جمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسك رحمنا اللهم برحمتك الى صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجلال والتراب وحدنا اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان الله في كل مكان اللهم اصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم عز الإسلام والمسلمين وأدل الشرك والمشركين وتنبل أعداء الدين وهم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أماننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واصرح فضمامنا بحفظك يا كريم اللهم وفق لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وملادنا والمصلمين بسوء فأشعره بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم من أرادنا والمصلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا طوي يا عزيز كلما ألقدونا أهل الحرب أطفأها الله اللهم فأطفئ حربهم اللهم أنت نصيرنا وأنت اللهم أنت نصيرنا وأنت عظيمنا فانصرنا على القوم الكافرين يا قوي يا عزيز اللهم أعتذ رقابنا من النار اللهم أعتذ رقابنا من النار اللهم أعتذ رقابنا من له حق علينا يا كريم، اللهم إنا نعوذ بالغاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من كل نقص فلان عليك ولو حرصنا، أنت كما ميت على نفسك، وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الله.